dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan di kumpulan ungkapan yang mirip atau artinya sama. Wal yau ma sanadrusu insyaallah hadhihi atabirat. Dan kita akan belajar atau bahas uh, ungkapan ini. Sarian, بسرعه, mutajilan, aj ala ajalin. Hadhihi atabirat al-arba'atu ma'naha cepat atau dengan cepat. تمام. أه... اتو ارتنيا. لو قلت في مثال جيك سياب بلندي شنطة أو مثال مثال كان. أذهب إلى السوق بسرعة سياب برجي كبسار دعن شبات. كذلك نفس المعنى جوجا ارتنيا سما أذهب إلى السوق سريعا أذهب إلى السوق متعجلا أذهب إلى السوق على عجل. تمام طيب مثال آخر شنطه لين أجهز حقائبي سريعا سيا من يبكان تسايا دنجان چبت أجهز حقائبي بسرعة أجهز حقائبي متعجلا أجهز حقائبي على عجل طيب وفي مثال آخر دي شنطه لين أستعد للعمل سريعا سيا برسيب سيب أن تؤكير جاد دنجان شبت. أستعد للعمل بسرعة. أستعد للعمل متعجلا أستعد للعمل على عجل. المثال الأخير، شنط هينتر الأخير. تناول وجبتك بسرعة. ما كان له ديناً تباد. أتوم ما كان تناول وجبتك سريعا تناول وجبتك متعجلا تناول وجبتك على عجل. وهذه هي تعبيراتنا اليوم دنيتو شكرًا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله تيرما كازي انتو من دنجاركان دڠن باءيق دان تومو كامي د بلاجاران ديبان دان الله